Mm hmm البلسم لجراح وآلام يا ألم من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام يا نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام يا المولة تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام إزاي نسين ولا نقرأ ياسين ماشين في الدنيا كده وديسين الكنز قصدنا ومش شايفين مش بس كتاب ده دلل وطريق حنا عليك ساعة ما أدي وفي عز الوحدة بيبقى صديق يا نور على نور إزاي مهجور وانت البلسم لجراح وألام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام انا قيت الكرسي بتحميني وتقربني وترقيني اقرا دنيتي في القرآن دا وديني النور حواليا هنا وجنبي وأنا ليه ببعد كده عن ربي ده مداد كلمات ومداد قلبي وبكون مجروح وبيشفيني يا نور على نور زي مهجور وانت البلسم لجراحه وآلام يرسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام